إن هذا إلا سحر مبين اإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قلنا نعم وأنتم داخرون فإنما هي شجرة واحدة 124- وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 125- أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون, وما كانوا يعبدون من دون الله فإذا هم ينظرون 124-فاهدوهم إلى صراط الجحيم 125-وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون 127-وأقبل بعضهم على بعضين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 Al-Fatihah <todak>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 مجنون بل جاء بالحق وصدّ فالمرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.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 أفما نحن بميتين أفما نحن بموتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا له الفوز العظيم.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 124. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 125. إنهم ألفوا آباءهم ضالين 126. فهم على آثارهم يهرعون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 122-ثم أغرقنا الآخرين 123-وإن من شيعته لإبراهيم 124-إذ جاء ربه بقلب سليم 125-إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 126 آلهة دون الله تريدون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 فَأَقْبَلُوا فأقبلوا إليه يزفون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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَّ قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَزْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنَّ شَأْنَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ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 إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِنَّ يُنُسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ أَبْقَى إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونٌ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِينَ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَقْلِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَمِّي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 122-سبحان الله عما يصفون 123-إلا عباد الله المخلصين 124-فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين 125-إلا من هو صال الجحيم 126 وما منا إلا له مقام معلوم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 وإن جندنا لهم الغالبون